آمين. واضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.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 وعرضوا على ربك صف فلقد جئتمونا كما خلقناكم اولما الله بل زعمتم اننا جعلنا لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من فيه ويقولون, يا ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَنَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ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 أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا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 ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن منماس منهم كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يُفِرُّ <تغفروا> رَبُّهُم إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ <العذاب قبولا> <تصفيق>